فهمت العشق فهمت العشق اللي يطلب من الإنسان ذرف دموع فهمت العشق اللي يطلب من الأحساس كله وجاع فهمت العشق اللي يفرض على الإنسان يعيش بجوع فهمت وما فهمت اللي يسكن في داخل فزاع فهمت العشق فهمت العشق اللي يطلب من الإنسان ذرف دموع فهمت العشق ليطلب من الإحساس كله وجاع فهمت العشق ليفرض على الإنسان يعيش بجوع فهمت وما فهمت اللي سكن في داخله فزاع